وإذا يقولوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين ذل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء السماء بما كانوا يظلمون، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السبّت إذ تأتيهم حيث آلهم يوم سبّتهم شروعا.